و م ن و س ف ل منكم و إ ذ ه النابلسي و ت ا أ ب ر و للعلوم ا ل ح ن ا ج ر وتظنون ب ا ل ل ه ا ل ظ ن م ي ه ن ا ك س م ا ي الله م م ن ن و و ز ز ل ا ل ش ح ي د ى و َ إ ِ ذ ْ يقول َُُ المنافقون ََُُِْ والذين َََِّ في ِ قلوبهم ُُِِْ مرض ٌََ ما َ وعدنا ََََ الله َُّ ورسوله ََُُُ الا َّ غرورا ًُُ و َ إ ِ ذ ْ ق َ ا ل َ ا ل طائفه ََِّ ة منهم ُِْْ يا َ أ َ ه ْ ل َ ي َ ت ْ ر ِ ب َ لا َ مقام َََ لكم َُْ فارجعوا ُِْ ويستاذن َََُِْ فريق ٌَِ منهم ُُِْ النبي َِّّ يقولون َُُ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 لقد كان لكم في رسول الله إ س و ة ح س ن ة لمن كان يرضي الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا 「なぜならば」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 و إ ن كنتن تردن الله ورسوله والدار ا ل آ خ ر ة ف إ ن الله أ ع د ل ي م ح س ن ا ت منكن أ ج ر ا عظيما يا نساء النبي من يات منكن ب ف ا ح ش محسنة ب ي ن ه يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن ي ق ن ث منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ن و ت ه ا أ ج ر ه ا مرتين واعتدنا لها رزقا كريما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 والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات ا والمتصدقين ت ت و ل م ص د ق والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا ً والذاكرات أ ع د الله لهم مغفره و أ ج ر ا عظيما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 وكان ر ا ز و ج ن ه لكي لا ك ي و على امر ل الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له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 ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أ ذ ا ه م وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا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 لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا أبناء إ ولا أ ب ن ا ء إ خ و ا ت ه ن ولا نسائهن و ََ ل ان مَا مَلَكَتْ َ ا ْ أ ي ُُ ه ن و َ الله ت ََّ ق ِ ي ن ا َُّ إِنَّ الله كان على كل شيء شهيدا إِنَّ كُلِّ شَهِيدًا كَانَ اللَّهَ عَلَى شَيْءٍ اللَّهَ وملائكته َََََُِ يصلون ََُُّ على ََ النبي َِّ